والمؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا اتيت عليهم ايه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبيلك أنما يساخون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الصائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 إِ اللهَّهَا زيِيزٌ حَكم إِذِ وَشكُم وَتَأمَنَةَ مِن وَيونَززِلُ عَلَْكُم مِنَ السَّمَئِمَا أَبُِطَههِرَكُمْ بِْ وَيُونَزِل وَلَيكُمْ مِنَ السَّمَائمَا بِهِ وَيُْهِبَ وَمُرِجَ ذَا الشَّيْطَانِ وَلِيُرْهِبَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيُرْهِبَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ جِيوشَ رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمنوا. ألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الآناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يرى 119. ونشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 110. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا بهم وَمَ وَِّهِم يَومَ إدادُ برَمُ إَِّ متَحَر فَِّقِتَالٍ أَوْ متحَيزًا إلَ فِيئاتِ فَقَدِبَ أَ بِغضبٍ مَِ اللَّم سَقَدبَ أَ بِغضَبٍ مِنَ اللَّ وَمَأوهُ جَهن النَّمُ وَبِسمَشرم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 وَإِن تعودون عجر لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَمْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو ألم الله فيهم خيرا لأسمعهم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 وَالكُرُوا إِذآاتُم قَللم مُْتَضافُونَ فِي الأرضتَ قافُونَ أَتَ خََّّفَكُم النَّ تُخَوكُم وَأَدَكُم بِنَصّر فَآوَكُم وَأَيدَكُم بِنَصرِهِ وَدَقَكُمْ مِنَ الطَّهباتنا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 اِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَاهْوِنَّا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ تَشْهِدُ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون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 لِيُمِزَّ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرَى كُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون.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 تَهَاوَ فَاِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلا وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُو اَنَّ مَا غُنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ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 قَدِير اذ ات بِلُذُوتِ الدُنيا وَهُم بِلُذُوتِ الْقَصْرِ وَالرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَا رَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ فَبَٰعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْخَوْفَ وَٱلْخُوفَ يَغْشَىٰهُمْ وَيَقُولُ ٱلنَّاسُ لِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوا أَوْ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصبون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من ناس وان جار لكم فلما ترى اتي شئات منك صنع عقبين وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا ذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذأ بآل فرعون والذين وقبلهم كسروا بآيات الله فأقزمهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ أَن فِي فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبلهم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 قوم من خيانه فبئ الى ما لا ثواء ان الله لا يحب الخائن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وَأَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَادًا وَالَّذِينَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَادًا وَالَّذِينَ وَكُنْ وَآخَرِينَ مِنْ دونهم لا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُؤْتِيهِ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَابْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتباك مِنَ المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكون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 تَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ عَلَيْنَا مَعْدِلٌ لَّآمِنُوا فَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اِنَالاَ مِنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم ان الذين امنوا هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 كتاب الله إن الله بكل شيء عليم